والله سبحانه وتعالى شديد المحال له الحجة الدامرة القوية التي لا يكون لها شيء وقوله ونكر ونكر الله والله خير الماكنين هناك صفات تعد نقصا لونه فإذا نعلت على سبيل المقابلة فإنها تكون فما لن فقاله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين في إذبات المكر بالله على سبيل المقابلة بمكر أعداء الله بعباده المؤمنين وقوله وَنَكَرُوا مَكْرًا وَنَكَرْنَا مَكْرًا الله سبحانه وتعالى جديد المخام له شكه قدامره القوية التي لا يقوم لها شيء ورضوه وذكر وذكر الله والله خير ما في ال هناك صفات تعد نقص لو الفرح فإذا جعلت على سبيل المقابلة فإنها تكون كمالا فطل هو مكر الله والله خير الماثرين في إذبات المكر بالله على سبيل المقابلة بمكر أعداء الله بعباده المؤمنين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون أي أن المشركين مكروا بقولهم نختار من كل كبيرة شابا 12 شاب من 12 كبيرة و نعطي كل شاب سيفا صالما فإذا خرج عليهم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ولا يستطيع بن هاشم على بكال جميع درج ويرضون بالعكل هذا كان مكرهم يقول الله عز وجل ومكرهم مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وهذه الآية أيضا نزلت أمة قبل هذه الأمة المهم أن الله عز وجل أرك عليهم النوم وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم نائمون وخرج من بين الضربين وصية المكرم لا يجوز أن نصف بها ربنا سبحانه وتعالى إلا على سبيل المكاملة وكذلك الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فقوله وأكيد كيدا جعلها الله أثرتها الله لنفسه على سبيل المقابلة بكين وقوله إذن المكر والكين من الصفات إيش البعلي من الصفات البعلي. قوله إن تبلو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عبوا طبيرا هذه صفة صفة عبوا صفة ذاتية وهي بتعديها إلى الغير تكون في علم وكذلك القدرة، وقوله وليعلم وليعرف وليسمع، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. هي إثبات المغفرة والرحمة لله عز وجل، وهما صفتان ذاتيتان. وبتعديهما إلى الغير تكونان بئر يدان على ولله العزة ولرسوله العزة لله عز وجل والعزيز الذي لا يضامع عزه بل عزة صفة قاتية لله عز وجل وأهل الإيمان عزيزون بعز الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وطولوا عن إبريس فَبِعِزَّتِكَ لَأُضْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ في هذه الآية إذات العزة لله تعالى وقد أثبتها له إبليس عليه العالم الله وعظم الله اعترافا منه بحق الله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك تبارك اسم من أسماء الله بكثرة تباركته مجلس العظمة والإكرام الكرم العظيم سبحانه وتعالى قوله فاعبدوا واصطرر لعبادك هل تعلم له سميا أي ليس بالله سميا أليس له نظير ولا وزير ولا مشير ولا يحتاج إلى أحد من قلبه وقوله ولم يطل له كفوا أحد هذا من صفات السلب التي هي نفي النطائس وإثبات الكمالات لله سبحانه العظيم دوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نهي من الله لعباده أن يجعلوا له أنداداً من المخروفين وهم يعلمون أنه لا ند له أي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أو كحب الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليه إني وحبك في الله. سؤالي هو ما الفرق بين الصفة الذاتية والذاتية المحبة والصفة الفعلية وما يكون على سبيل المقابلة أو السلب وجزاك الله خيرا. الشيخ أحسن الضاق بليك يمحبك في, في الله السؤال هو ما الفرق بين الصفة الذاتية والذاتية المحضة والصفة الجهرية وما يكون على السبيل المقابلة أو السن وجزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجل وجمعني الله وإياك والسامعين وجميع المسلمين من ذلك رأت الصفة الذاتية ك تكون من صفات الناس: العين، وكذلك وكذلك بصر، وكذلك وجه، واليد، والرقبة، والكذا الشعر. في صفات ومنها صفات ذاتية فعلية، كالمحبة والبغض والشحب والكراهى والغلا. هذه هي صفة ذاتية ولكنها بتعديها إلى الغيب تكون فعلي الله عز وجل لأنه يحب المؤمنين بأنه يحب المحسنين بأنه يحب المحسنين وإخباره بأنه يكره بعض الأشياء كقوله كري الله بعضهم فذبطهم وقيل كحجم مع الكاعدين إلى غير ذلك هذه صفات جاتية ولكن بتعديها للغير تكون فعيلة إذا أحب الله العبد أحبة الله له تعد هذه الصفات متعبية إلى هذا العبد وفي الحديث إن الله إلا أحب عبد ماذا جبريب فقال يا جبريب إني أحب فلانا فأحب ما يحبه جبريب إن لا يوضع له القبول في الأرض حث جبريل وتحث الملائكة ما يوضعه الصبور في رأسه. المهم يعني أنما حبث الله الغيب تجتمعها به الصفة وإن كانت في العصر ذاتية إلا أنها بتعديها إلى الغير تفونه. فعلى ما أيهما أصح ولا أدنى، سبب الذي يكون في المقارب وإذا أفردت فإنها تكون سبب نفس. ليلى. يخادعون الله وهو خادع الخداع صفة نكس ولا يجوز أن نصف الله بأنه مخادر ولا يجوز أن نصف الله بأنه ماك ولا يجوز أن نصف الله بأنه كعب إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فالكيد والمكر والخداع هذه صفات نفس خدا أفريدك لكن إذا حصلت من الله على سبيل المقابلة على سبيل المقابلة لما يفعلونه لما يفعله أعداؤه بعباده المؤمنين فإن هذه الصفة تكون حينئذ صفة كمال الله عز وجل لأنه جازاهم على فعلهم ذلك نعم أما صفة السلم من ذي لم يرد، لم يولد، ولم يكن له أبوء أحد، ومن ذي القولين ليس في شيء، الله السميع البصير، هذه صفة السال. تسرب النفائص عن الله عز وجل سربا كليا ليس كمثله شيء هو السنع البصير هذا ينفي المشابعة كليا وعندئذ نرد بهذه الآية على كل من جعل أن إثبات الصفات لله تفضي المشاركة. نعم. هل للهِ صفة الحنان، وهل ينص طالب العلم بقراءة تفسير الجلالين على ما عليه من تأويلات خاطئة؟ صفة الحنان في وجودة بحديث صححه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا لكن ورد ذلك بحديث ضعيف ولا أستطيع أن أثبت منه ذلك والمشالة ستحتاج إلى تكملة نظر نعم نعم نعم رأيكم طالب الحقيقة تفسير الجلالين أشعر صاحب هو أشعر لذلك فإنه لا يصح به طالب العلم إلا إذا كان يقرأه على رجل سلفي يبين له ما فيه أما يقرأه بنفسه فلا لا يملك ما فيه الشيخ أرسن الله إليه السلام عليكم وعنده الله وبركاته لقد ذكر الخلال في كتاب السنة قرارة تسهين أكرا عن السلف في القول بأن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فقال الخلاة: فمن أكرر ذلك فهو جنبي، أما هي صحة ذلك الأسماء؟ أنا لم أتبع هذا، ولا رأيت كتاب الخلاة، وإنما قرأت تفسيراً آية. في سورة سبحان في تفسير الكثير الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فإذا أراد الله أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فهو يفعل ما يشاء كما أكرمه بقبول شفاحته في فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي يحمله فيه الأولون والآخرة الله سبحانه وتعالى هذا سؤال من امرأة من قطر عبر الشبكة تقول إذا فات وقت أكار الصباح والمساء فهل يجزي قضاءها بعد فوات وقتها وهل نحصر على نفس الأجر إذا أن الإنسان إذا أن الإنسان نشي هذه الأجبار وتذكرها قبل الزوال في الصباح مثلا وقبل ما انتصر الليل بالنزاة ألا أو يقرأها وذلك يجي إن شاء الله نعم هذا سؤال من ابن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آذم قضى عمله حديث ما هو تعريف الصدقة الجارية وهل قول وولد صالح يدعو له يشمل؟ الذكر الولد والبنت أم الولد فقط الأول إيش الذكر والبنت لا الأول إذا ما تبنى آدم ما تعليم الصدقة الجارية وهل قوله أولة صارف يدعوا له الولد يشمل الذكر والبنت الصدقة الجارية هي الأوقات والعلم إذا كتب الإنسان كتابا إذا كتب العالم كتابا يستفيد منه طلبة العلم، فإنه يعد صدقة جال وكذلك الأوقاف التي هي معمول بها عند المسلمين وما أكثرها أن يُجيب الإنسان قطعة من مزرعته يجعل قلتها صدقة وهي محبزت لا تُباع ولا تُورى ولا تُورى كذلك أيضاً. لو ذهت إلى مسجد وجعلت فيه قرادة للماء هذا يعد صلبة جارية لو بنيت حمامات بمسجد هذا يعد صلبة جارية وآتت كل ما يتفع به، وتبقي عينه يعد صدقة فيهم. نعم. الشيخ أحسن الله من قوله من الولد إلى. في هذا الاسم الولد هو إشارة للكره والغضب، وإنما يعبر أو يخاف الكوف أو يعبر بهم ويكتب بهم عن الفناء في دخول الفناء تحت. اسم الزكور فهذا يشمل الذكر والعنزة وكم من عنزة تكون خيرا من الذكر تكون عندها إيمان وعندها خوف من الله وعندها عمر صالح ودعاء لوالديها و. اعتراف لهما بالفضل وبرغم منها بهما وقد تجد الذكر حاب مالك فاجع لا خير فيه لا يرأب بوالديه ولا يحبهما قد يحصل هذا سؤال من في فيطانيا أيضا يقول سائل كيف نفهم حديث إن الله خلق آدم على صورته قوله إن الله خلق آدم على صورته له تأويلان أقول المعنى أن الله خلق آدم على صورته لم كما نمت جنوية فجنوية آدم وحوى يخلق الواحد صغيرا ثم يكون طريعا ثم يتدرد إلى أن يكون كذلك لكن آدم فلقه الله على صورته طوله في السماء 60 ذراعا ورد هذا بهذا اللفظ طوله في السماء 60 ذراعا وما زال الخلق يمضي حديثا ان يكون المعنى هذا أنه خلقه على هيئته ولم يجد وينمو كما حصل لغيره من أبنائه وإما أن يكون المعنى بأن الله خلق آدم على صورته بمعنى أن له صفات صفات الله عز وجل من وجود الوجه والعينين السمع والبصر الكلام كذا الكف الصادق اليد البجر القدم سابق. وهذا يثبته الإمام أحمد بن حنبل والجماعة معه من الشرفيين قول كبير قال ابن خزيمة فإنه تأول الحديث على التأويل الأول نحن مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة المدؤوية آت رقم تمامه ثلاثة